ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوي الحمد لله